وَمَا جَعَلْنَا الذِّلَّةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا نُرْدِنَهَا عَلَى الَّذِينَ تَمَرَّدُوا عَلَىٰ رَسُولِنَا مَن يَهُمَّ قَلْبُهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَ غِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيعُ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرؤوف رحيم قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ غَاوَوْا فَيَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُونَ وَيُهْلِكُونَ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا كبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أبواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَنَلاَءُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنْ لاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ سُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عليكم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 إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولات لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعتلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلمون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 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا كيل لو نتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بِمَا لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعتدون يا أيها الذين آمنوا كله من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أذل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم ان الذين يتخمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا الا كما ياكلون في بطونهم اذلا النار اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.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 ليس الدات والود غك تبلدا المشرةِ والنَوعِ وَ الد آمنَ بالله واليومآخر وَك الذ وََن آمنَ بالله واليومآ آخرِ والبَداكَة والكتاب والَّذين وَآدً الم على ح بهذ منقُب. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاندوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ لُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذلك تغفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حَضَرَ أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 ومن كان مريضا أو على سفر فعبة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العبة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذا دعان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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الشكان لتأكلوا فريقا من أمواه الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت للناس والحد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 وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهد ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدر محلة فمن كان منكم مضطًا او بيئ ادم من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذاء منتم فمن تنى التعجل العمرة الى الحج فنستيس من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج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 فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظاهلين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفئوا الله إن الله وفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكُم فَاعْتَرُوا اللَّهَ كَبِيرًا أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ تَطْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وتنا عذاب النار أولئك لهم نصير مما كسبوا والله سريع الحساب وانكروا الله في أيام معدودات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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويولت الحرث والنس والله لا يحب الفساد وإذا كيل لهدت الله أخذته العزة بالإفن فحسبه جننه ولبئس المداد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رغوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو هم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في هلن من الغمان والملائكة وقضيها الأمر وإلى الله ترجع الأمور سأل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 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله ألا إن نصر الله طريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأطربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 يسألونك عن الخمر والميسر قُلْ فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقونه للعفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الله ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاموا فإن الله رفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرود ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيه أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وغلولتهن أحق برد إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم طَل تُ نَروعَتَان فَإِمسَاتُم بمَعوفٍ أَو تَصْرح بِنحْسَان وَلَا يَخِلّ لَكُمْ بَن تَأْخُلُ مِما آتَبُهَُّجَيئًا إِلَّا أَي غَافَ إِلَّا أََ غَافَ ل يكمَا حُلضَ الله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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله أجوا والكروا الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُوهُنَّ فَلَا تَعْبُلُوهُنَّ أَنْ يَنْتِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَذ والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها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 وَإِن أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَتُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَاكُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَذْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَوْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلِنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ولا تعزموا مقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا دناها عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدروا وعلى المقتر قدروا متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُوهُ بِمَعْرُوفٍ وَأَكْرِمُوهُنَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُوهُ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَأْصَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَائِدِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَبِدَأَنَا أَرْقَبَنَا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ والغين يُتَوَفَّونَ بِنكُم وَيذَوونَ أَزوَاد وَصِيَةَ لِ لأأَزوَاد م تَعَ إِلَ الأمونِ وَعِيرَاءِ خَدُ فَإِنْ خَادُ نَ فََادُناَا فَلَكُمْ فيِي مَا فَعن فيِي أَفُسَِّ مِم مَعُوف واللَّهُ عزيدٌ حَكِيم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 والله يطبر ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيه لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولن يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤتي ملته من يشاء والله واسع عليم وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْفِيَكُمُ التَّاهُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَكِيَّةٌ, وبكية مِّمَّا تَرَكَ آلُهُسَى وَآلُهُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةِ إِنَّ فِي ذَلِكَ بَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَاالوتُ بِالْجُلُود قَالَ إَِّ اللَّهُ بَتَلِيكُم بِنَهَو قَا إِ الللهَّ هُْ بَتَكُم بِنَهَرِم فَمَن شَِبًاِ قُ فَلَْسَ بِّ وَمَنأَنْ يَطعَن فَإِننَّ مِنّك فمَا شَعِبَ منِنْهُ فَلَسَ فِدي وََلَنْ يَطعَن فَإِهُ مِنّ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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة ولبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين